بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابطات سبقا فالمذبرا في أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الراذفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الخافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا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 نه طغى فقل هل لك إلى ان لك الا ان تذكى واهديك الى ربك فتقش فاراه الايه الكبرى فكذب واصى ثم اببر يسعى فحشر فنادى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 رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج بخاها والأرض بعد ذلك ذحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها مَتَاعَ لَكُمْ وَلِانَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ مَتَ الْقُبْرَ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فأم وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآفَرَ الْخَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى